أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم. الحمد لله رب العليل. وأصلي وأصلم على أشهر في الله أجمعين أبزأ بسم الله مستعين راض به وجبرا معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبان أحمده سبحانه وأشكره من نساوي عملي استغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه بما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصاني وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداة عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأثم التسليم أما بعد أحبة المفضلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ربي وأجل الكلام وأعظم الكلام كلام ربي جل في علا وإنه لكتاب نزيل والعزيز من البشر إذا أتيت وأقبلت عليه هش وبش وفرح بك وأكرمت لكن إذا تركته لا يلحق ويترك والقرآن عزيز لأنه كلام عزيز جل جلال يقول سبحانه جل في علا الفلام غ كتاب أحكم الآيات أحكمت آيات ثم مفصلت من الذي أحكمها ومن الذي فصلها أحكمت آيات ثم مفصلت من لدن حكيم خبير سبحان سبحانه جميعا أحبت الفضلاء هناك أمر لابد أن ندركه جميعا أنا أستطيع أمامكم الآن أمر جسدي بإذن الله أن يقوم فيقوم وأقدر أمر أمامكم الآن أن يركع فيركع وأقدر أمره فيرفع وأقدر أمره فيبتعد وأمره فيرفع لكن ما أقدر أمر قلبي وأقول أخشى أن تقدر تأمر جسمك يسوي تباع بإذن الله لكن قلبك ما تقدر. ولا يملكه إلا الله إلا جلاله عضو خطير جدا قد أصلي أمامك الآن وتصلي أنت بجانبي ثم ترى أني أتحرك وأحرك يدي تار إيمين وشوي أحك رأسي ثم تجدك تنبهني بيدك كأنك تقول انتبه صح لكن لو أصلي بجنبك وأنا في هيئة خاشعة ولا أتحرك وقلبي زائر ما تقدر تقول لي أنت بها قلبك زائر عضو خطير ما يطلع عليه إلا الذي خلق ولا يعلم خفايا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى عضو خطير الآن قد أعمل منكر أمامك وأتكلم بكلمة أو أنظر ضبرة أو أعمل عمل منكر أمامك فتقول لي رب قلت يا أخي أنت على منكر صح, صح لكن قد أفعل شيء قدامك وقلبي زائر ما انت تقول لي قص قص هذا يوم أن كان هذا العضو خطير أنزل الله له كتاب عظيم ليتعامل مع هذا الامر قال جل في علاه وان انه لثن دين العالمين نزل بالروح الأمين عيني. على أي عضو من يا الجمع؟ على اللسان فيقرأ ولا على العين؟ فتقلب نظر الصفحات ولا على اليد فتقلب الصفحات ولا إيش؟ ولا على العقل فيحفظ لا نزل ليتعامل مع هذا القلب الخطيء هذا العضو الخطيء اللي يتقلب على صاحب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين يقول جل جلاله في صدر صورة العرار ألف لامين طاب كتاب أرد إليك فلا يكن أين أي عضو فلا يكن في صدرك حرج من يقول جل جلال كتاب أنزلناه إليك مبارك لما لي جماعة ليقرأوا لا عشان كده يا جماعة احنا قرأنا بس ما حسيننا بشيء ما حسيننا بطعن القرآن ليسمعوا لا عشان كده يا جماعة فمعنا بسمعنا لم يحصل لك المطلوب ولا الحكم من انزال الكتاب حتى تدبر الآية قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارد فمتأتي لهم التعليم تعلمك ليش أنزل عشان تنظر في نفسك وأنظر في نفسك هل اللي أمرنا به عملنا به ليدبروا لي آياتك يدبروا ثم يقول خائل ليتدبروا آياتك ما قال صوره ولا أجزاء قال كل آية عظيم ليتدبر آياته ولا يتذكر طيب يقول قائل أنا والله أريد تدبر والله أنا حياتي كلها أتمنى أن يتدبر القرآن وكنا ذاك الرجل في تلك المواقع لتمن طيب يا ربي بأي عضو أ يتدبرون القرآن أ يتدبرون القرآن أم فيوجه في الأوان المشكلة أمين أي عضو يا جماعة أم على قلوب أقوال وإذا القضية جماعة كلها هنا ليه إذا صلح هذا اللي بره كله يصح كما في الصحيحين من حيث, حيث أنعم بشير رضي الله عنه قال النبي عيسى السلام قال أنا إن في جسد مضغط إذا صلحت ما قال خلاص يصير صالح من أهم شيء قلبي وأناثر إيماني في قلبي أهم شيء القلب والله لو كان بي شيء في القلب صح اللي بره صح قال إذا صلحت ما قال يصل قال طلحة سائر الجسد لأجل هذا أحبة الفضل قال الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وفحبا النبي عليه الصلاة والسلام روح إلى الفداء لما قال الله ولولا لاء تبتنا سبحانه ما قال لولا أن ثبت لأن ثبت ما دام القضية قضية قلب لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فقال الله نسبها إليه في التوحيد ما قال ثبت قال أن ثبتناك ماذا كان بيكون في الخلف لقد كنت تركن إليه شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس فكان أكثر دعاء يا مقلب القلوب مدام قضية قلبي تقلب ما أقدر وقد أركم إلى من يعادي الله جل جلاله وأنا لا أعلم إذن يا ربي ما دام السباة من عندك ثبتناك إذن يا ربي يا مقلب قلوب أنت ثبت قلبي على دينك أنا لا ألتقي على دينك ووالله يهلك المرض إذا ظن أنه يقدر يتحكم بنيتك أو ظن أنه يملك قلبي عشان كذا وعلموا أن الله يحول بين مرضي وقلب اليوم صليت الجاك من يوم يقول الله أكبر وأنت كل ذرة فيك كتابك ويوم من أيام تصلي وتسمع آيات تزعل من الجبال وغايات ولا وكأن اللي يقال لك كلام بشر ما في شيء تغير يحول بين الماضي وال future فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل وجلس مجلس مجلس يعد لها الصحابة كم استغفار؟ الله مغفر لي وأتبعي سبعين إلى مائة مرة. إذا كان في كل مجلس جلسة سبعين إلى مائة مرة استغفار، أجل كم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه؟ إذا كانت أكثر شيء يقولها؟ وكم نقولها يا جماعة؟ لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام نت ننظر وننصت نجد النبي عليه الصلاة والسلام مصطفة على هذا الموضوع. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. اللهم احيني عبدك ابن عبد شوف السلسله طويله عريضه من التذلل الى ابن, عبدك. ابن أمتك. ما هو عبد ابن امك في اذن في قضاء اسالك بكل اسم هو لك سيطلب شيء عظيم سميت به نفسك وجلته في كتابك في أخصنا كل هذا جميل، لكن هذا أجمل، والحكمة لإنزال الك من إنزال الكتاب قال أن تجعل القرآن العظيم هو المكانة ربيع قلبي، الربيع ينشوفه من برا نشوف الربيع، ينشرح صدرك، كيف لو كان هذا الربيع في داخل صدرك، ونور صدري، وذهابه ما عاد يبقى عندك حزن ولا هم ولا، لأن كل شيء مفصل عندك، كل خطيئة تحصل في الكون. والأمر يعني تجد فيه إما أفعل لا تفعل إيش تفعل ما هو دورك الآن نسمع المشاكل والمصائب في العالم براكين، زنازل، خسائر مادية اقتصادية، تلوصة كل هذه الأمور وثم ترجع إلى أسباب مادية والله جل جلاله يقول ظهر الفنساد في البر والبحر ما قال السماء اللي تقابل البر والبحر البر والبحر يعني أرض وكل ما ذكر الله سبحانه وتعالى الأرض. تذكر السماء ولا لا ليه ما ذكر الله سبحانه وتعالى السماء هنا نكمل الآية ظهر الفساد في البر والبحر ليش؟ بما كسبت أيدي الناس أنا وأنت لا تقعد تقولون نبعت رجعها لأمور ليس لها علاقة طبيعية ولا لا, لا والله ما هي طبيعية بما كسبت أيدي الناس تسألك كل ما ليذيقهم كل اللي عمله لا توي آخر الله الناس وما كسبوا كلها ما كسبوا كله ما عاد تلقى أحد على دنيا فاضي أرض فاضي ما ترك على ظهر يانب لكن جميع وصار الدمار كله على بعضها جوزين البعض الأعمال اللي عملناها في خلواتنا أمام الناس جميع فاد الله كل هذا ثمن ليذيقهم بعض الذي عملوا ويعطيك المخرج لعلهم يرجعون ما في مخرج تقع تراجع لضامك الاقتصادي المخرج أن ترجع إلى ما يريد الله عزه كما كنت سبب في ليش السماء ما فيها شيء ما فيها فساد ما فيها مستشفيات فيها أمراض فيها خلق بطلق الله عزه لأن ما فيها فساد فما يُعصى الله عزه فيه إذا يُعصون الله ما أمره ما عمره. وهذا عن نطاق الفرق وما أعظم الله جل جلاله إذا أراد أن يذيقك البأس في نفسك أدافك إياه وإذا أراد أن يوسع الدائرة ويذيقك إياها مع أهلك وجعل كل عائلة تبأس يجعلها تبأس وإذا أراد أن يذيق الحي أو البدينة أو الدولة أو يريد أن يذيق العالم كما فعل في الدنيا جلاله, جلاله الله فعال بما يريد سبحانه وتعالى ركز النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القلب اللهم جماعة شوفوا الدعوات أن نجعوها من قلب لك اللهم حبت إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق شوف التوحيد شوف تذلوا لله إن ما أحد يدر عليها لأجل هذا يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ما قال ليثبت القرآن فؤادك لنثبت نحن فما يطلب التبات ولا الإخلاص ولا التوفيق ولا الإعانة إلا من الله عز وجل ما عدم لك عظيم جل جلاله تقدر تقوم في ركعة بالليل بس ما تقدر تخلي قلبك لأنه ما يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فأعطاك ما يثبت هذا القلب وأعطاك الطريقة التي تصل بها طيب يا جماعة ما الذي أقفل قلوبنا ما الذي أقفل قلوبنا عن ثب القرآن عن فهم القرآن عن فقه القرآن ليش يا جماعة دعنا نتكلم بصراحة صارح عن أنفسنا نقول ليش نقرأ وما نحس التعلم لماذا نقرأ وفحات وفحات ونحسى الطعام الله يقول ويجيب على هذا السؤال ومن يعش عندك يا الرحمن يعش عندك يا عن الرحمن يسمعه من يضبط وإذا ما أعن الله عن زل نسمع وإذا أعن الله وَمَنْ يَعْشُ عَانِكْ يَوْرَّحْمَانِ أول خطوات الفشل فقط اسمع واطبق نُقَيُّبْ لَهُ شَيْطَانًا لا إذا المعنى فهو له قَيْن خليه يتكلم ويبتاب وينم خليه ما لحرام ويسمع حرام ها وإنهم لا يصدونهم من السبيل. وين المشكلة؟ ويحسبون. هو يحس مع نفسه إنه ما هو محتاج إنه يبكي وساجد. يقول يا رب عملي وصلني. ما في شيء. يسمع الكلام عن الجنة ما ما ما ت نظامنا خلاص؟ قال لا أحس جنة عندي. أبي سعدنا يا جماعة. وعدنا النار ما تمسنا. ولقد صدق عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ضَنِيَرْهِمْ فَاتَّبَعُوا أَجْشَرْ مَا عَدْ نَفْكِي جنة يضمين هذه أكثر يا جماعة يتعامل مع جنة عنها لا أصلاً لا يعني يعني هذا أصلاً مجرد تأثير حافظ يعتويهم لكن هي جنة أصلاً جنة. لن يخرمها واثق يا جماعة واثق النار لن تمسك قال الله جل جلاله و ويحسبون أنه معتذرون وهذا مشفر تجوا ولو سألت نفسي الآن وسألت نفسك حين الغالي تلقى أكثر يظن أن ما ما عنده مشكلة عشان كده جاها طارة طلعتنا ما فيها انكسار ولا دليل لا على ذلك طارة طلعت, طلعت الحمد لله حمد ربكم صلين والله ما صرت طارة بس كيف الصلاة اللي ما فاتكها ما فاتك ركوعها وصيودها لكن وين قلبك فيها وقلب فيها؟ لأجل هذا أحب تفضلة إيش يعني يعيشوا عندك الرحمن ما معنى يعرض ما معنى ومن أعرض عن ذكري فأيد لهما عيش من ما يكر أي إعراض إعراض أنواع ذكر الله نوع من أنواع الإعراض ثم ذكر علاقة بالقلب إيش يسوي في قلبك وماذا يصنع في قلبك ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي كلنا يا جماعة ذكرنا كلنا يا جماعة ذكرنا ذكر بآيات ربي فآرض عنا ونسي يغض ما يغض لا يقترب يرتاب لا تقرض بنا يقرب اي شيء صيب يا رب لو فعلت وما طبقت وأعرف عن آيات ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنها جعلنا أعظم عضو على قلوبهم أكن طيب وإذا وضعت الأكنة إيه اللي بي أن يقرأوا لا تقرأ أن يسمعوا لا تسمع أن يحفظوه بسحفة كلها مفتوحة لكن أن يدوب قرضك لا أن تسقه ما فيه تقرأ عشرين صفحة ما تسقه ولا تسقه ما شيء قال إن جعلنا على قلوبهم أكنا يقول بعده ما يصح ما يجري جرى قصص كبيرة في القرآن ما حسب لا عبارة ولا ولا شيء ولا تذكره ولا شيء هذا إجماع الحنفية ساعات هي الغالي ننظر كيف جاء القرآن ليصلح هذه القلوب هذا الكتاب العزيز جاء يصلح هذا العطب هذه فجاء القرآن يتكلم عن رمضان وذكر لك علاقة رمضان بالقلب قال لك كتب عليكم الصيام وكما كتب علينا قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون التقوين ها هنا ها؟ وإذا كانت ها هنا يطلع أثار على الصلاة وأن أقيموا الصلاة وإيش والتقوة ثم جاء الرحلة رحلة خاصة بقلبك الصلاة خاصة بقلبك الصيام قلب كلها عندها تصلح القلب لأجل هذا يا جماعة ما ما القضية لم تعلق على صورة الصلاة في الصحيحين دخل الرجل وركع ركعات ما فيها نفس نفس راعي الركعات عال تجداد ثم هذا النبي عليه السلام إليه ثم سلم ح... سلامه عليك وصلى وسلم النبي عليه ثم قال له أرجع النبي عليه السلام ما يحب إخداعه وهو صادق الأمين فما يبغى الرجل يطلع لانه يعلم هذه لن تتقلب ان ان ستتقلب ميزانك قال ارجع ايش تصلي ما قال ترى صلاتك قال فإنك لم تصل يقول لك لو لن تتقلب بها ميزانك لن يفرج الله سبحانه وتعالى بها كربك لن تنهاك عن امتعاء المكر لن تقدم لك إيش. فراجع ثلاث مرات كلها لم لم تصلي لم تصلي. لاجل هذا لما رأى المخطب رجل يصلي. وقد قارب ستين قال له منذ متى تصلي هذه الصلاة؟ قال من سنين قال من سليم ما خلي ما خليت ما خلي يعني جماعة هاي القضية وين أبنية؟ في النهاية إيش تغير في هذا؟ رحلة خاصة. نحن عن الصيام والصلاة كلها التقو و التقو رحلة خاصة عشان هالجل قال الله عن فوجل عن جحلة الحج كل أركان الديني جماعة كلها جارية عشان هالقلب من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه صح؟ كل هاي هالأشياء من قلبك والتقوى وإلى على من التقوى وأن يقلموا الصلاة التقوى الحج حتى الحج فجعل ايش؟ ليش اختار هذا اليوم؟ فجعل أفئدا من الناس. يا إحنا احنا اللي جذن الحج؟ ما حد يجي حج عشان مناظر خلابة في الحج. ما في شيء. جبال صم وشوارع دعم ولا يجي. صح؟ ولا عشان شوف أنهار أو أشجار. ما في زحام عند دورات المياه جلتهم الله. والزحام في كل مكان. وسعة شيء عجيب سبحان الله. ومع ذلك تقول مشتاق. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً من النَّاطِ كَمْوِيلَ إِلَيْهِ الصدمة اللي حدوم فيها قرابة أربع ثانوات في الحج كل يوم خمس أو ست كلمات مخيم إلى مخيم ثمانمية، خمسمية، ألف رجل حاج وعمره حاج وحاجة، أول سؤال طرع مقدمة كل كلمة أو محاضة من منا يوم عالم أننا سيحج؟ أخذ كتاب الله جمع الجمال هذا الكتاب العزيز ثم أخذ يقلب الصفحات إلى أن يصل إلى صورة الحج وقال أريد أن أقرأ ماذا قال ربي على الحج والله يا جماعة إن بالغت فأنا شفت يد في كل الحملات آلاف البشر يد أو يدين قرأوا أن قرأنا صورة الحج السؤال الثاني من منا قرأ كلام بشر عن الحج كل الأيام بيرفعه وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا ربي إن قومي ما قال قوم يونسف ولا يونس ولا هود ولا صالح قال إن قومي اتخلوا هذا القرآن أي مهجور ولن اضطرق فلا أنواع الهجر الذكرون من خير الله لكن تخيل يعني ما في سورة اسمها الصلاة. أركان الإسلام كلها ما في سورة خاصة بركن إلا الحج ما عندنا سورة اسمها الصلاة ولا سورة اسمها ولا سورة اسمها الصيام. ما عندنا سورة واحدة لركن واحد اسمه الحج وإذا كان ما قرأناها في الحج شوفوا شيء غمان الله سبحانه وتعالى يا جماعة ماذا يريد الله منا في الحج قرأنا كلام البشر عن الحج وتركنا كلام الذي حججنا لأجله جل جلاله وقرأنا لو قرأت صورة الحج والله العظيم لن تتكلم على عهد لو قرأ صاحب الباط اللي أذعج الناس في يوم عرفه وفي النطوة أذعج الناس والزعاق لتسمع في الحج والصواق الخصام والسب والشتام والله لو قرأ الحاج صورة الحج من قلبه والله ما يتكلم على الحج والله ما يتكلم على الحج لأن صورة الحج إذا قرأتها تتأذب مع رب العالمين سبحانه الكتب التي كتبها البشر عن الحج لا بد أن تذكر عربه الحج عرب وتذكر مزدف وتذكر منا وتذكر، ها؟ صورة الحج ما ذكرت عنها؟ وهو أعمى ما كان الحج ما ذكره؟ ولا ذكرت لنا؟ ولا ذكر الله فيها؟ المبيتون زينها إذا من الذي يريد الله مننا في صورة الحج؟ صورة الحج ليس فيها ذكر لأصل في الحج ها يا سأل إمرة عصرانية عندنا في مستشفى مريض ذكرت به أسلمت ثم وضعت الإشارة هذا على رأسها ووجهها مكشوف ثم ذهبت للحج ورجعت من الحج ما حد شوف عيونها فسألها قلت لها ما شاء الله حاجتي بإنجليزي قالت لي قلت لها وشلون الحج قالت تذكرت شيء واحد قالت تذكرت يوم الهيام تذكرت يوم الهيام ورجعت نفسي وقلت سبحان الله كم حدثت أنت من ورجعت من يوم الهيام ذكرنا الجحام ذكرنا الحرب ذكرنا البرد ذكرنا السعب ذكرنا الأعراض المرضية اللي بعد الحج تفتح صورة الحج أول آية في صورة الحج تنقلك من أرض الحج إلى موقف آخر أول آية تفتح صورة صورة الحج تحتها بسم الله الرحمن الرحيم تحتها يا أيها الناس يا أيها النار ما قال حجه ولا قال بيت مزدلفة ولا قال قف في عرفة قال هناك أمر وراء الوقتات كلها ثمر لهذه الوقات كلها يا عيو الناس اتقوا ربكم سبحان الله وأنا رأيه عشان أتقي ولا رأيه عشان يصبح تسمي الحاج لا لا رأيه عشان تتقي عشان ترجع بقلب اخر إِتَّقُونَ رَبَّنْكُمْ إِنْ مَدَام صورة الحج الاصل في فهمنا وعقول البشرية ان من يريد يتكلم عن الحج يقول يذكرنك سحام الحج وبؤس الحج واشياء اللي تعانيها في الحج الله يقول إن زَلْزَلَةَ السَّاسِ سبحان الله وأنا جاي احج و اول صورة الحج ما علاقتها تذكرني بذلك اليوم إن زلزال الساعة شيء عظيم. الناس يقولون قال الحج سنة هذه شيء عظيم صح والله سمعتها وقد يكون أسمى سمعها الحج سنة هذه موت صح يقول الله لا شفتها الموقف الساعة مقارنة بذلك الموقف من جد من من ناحية الشدة والتعب والبؤس وإلا هو عظيم. يقول إذا عرف أن تعرف العظيم ما هو تعتقيس مع ثلاثة مليون ضايعوك وزحموك في عظيم الموت لا يقول الموت هناك وإذا بتخاف الناس الآن قبل لا يجي الحج يختار لحمل قريبة ها ويختار متى أوقات اللي بيطلع فيها أن ما يكون فيها زحام كل خائف من الزحام قل إن الأولين والآخرين لم تموهنا لا ميقاتي أمي معلوم يجي كل العالم فضايقنا من ثلاثة مليون اللي ضايقوك ما هو ثلاثة مليون اللي ضايقوك يمكن عشرة في المحيط أو عشرين قدامك اثنين وثلاثة وعشرين اثنين وزلاثة. ومع ذلك نقول عظيم يقول الله لا بك في هذا الحج لأجل هذا الص الصلاة كم مرة خمس في اليوم تحتاج خمس مرات في اليوم الصيام مرة في السنة الحج مرة واحدة في حياتك كلها لذوقك هالذِحام عشان تستعد للذِحام الثاني قال الله إِنَّ زَلْزَلَ تَنْسَاتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَوْنَا في المقارنات الآن بين الموقف هذا والموقف ذاك هذا الموقف أنت فعلته فذكرت في الموقف اللي ما أرأيته أنت رأيت هنا الأم مع شدة الزحام ما ترمي ولدها ورأيت الأخ يكلم أخاه وهذا ممسك بيد صاحبه والناس ينظرون بعضها ورائعين أعلام عشان ما يضيعون بعض يقول الله عن زوج اليوم تونا تذهل كلمة بمجرد سماعها كأنك تشوف الحركة وهي تذهب ولدها وتذهب عنه تذهانه ما قال كل أم كل أم عن ولدها ولا قال زوج عن زوجته اختار الله جنة جل جلانته أق أقوى علاقة بين شخصين ما هو ع... ما هي علاقة ما هي علاقة الأم بولد ده أي واحد لا برضيع يشتهي لبن ويجوع ذر لبن سبحان الله إيش علاقة ما مجلس مجلس من المرضع تسمع توفي ولد يبكي يا الجالس ما سمعته ما سمعته ما سمعته وما سمعنا قال الله فَاذَهَلُوا كل مرضعة عَمَّا أَرْضَعَتْ فتبدأ تقارن أنت في الحج تبدأ تشوف أمّا ولدها إذا ما هو عظيم العظيم هناك الزلزلة هناك العظيمة هنا ما هي عظيمة فتبدأ تفكر كيف تخلص هناك فتلجاب تسامح الناس وما نتكلم على الناس تتجاوز على الناس لأنك مشغول في هو أعظم لو تجنت أحد عشر أيام في زندانة انتراضية ثم قلت له بعد العشر أيام بنسجنك خمسين سنة والله لن يشتكي من الطعام اللي تقدمه هنا في العشر أيام لأن عقله الآن يفكر في الخمسين اللي قدامه مع أن وعدك وعد بشر يمكن ما يتنفذ ويمكن يموت هو أو تموت أنت ومع ذلك تجد قلبه مشغول فإذا قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم فوالله تينشغل إن كان قلبي وقلبك وأراد الله في ناقل بننشغل في ذلك اليوم فتجد الناس يضايقون اللي يدفهم وأنت ما تضايق قال الله وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس الناس الحدث كأنهم يكلمونك يردون عليك مع شدة الألم اللي عنهم في وعيهم وترى الناس سكارا وما هم بِسُكَارَةَ ولكن ايش بحام الحج شديد لم يتكلمك عن الحج نقلت الموقف اللي تحتاج انك تنجو فيه اما هانا ثلاث ايام واربع ايام مراجع باذن الله واصلا ساعتين ترجع المخيم اربع ساعات ترجع المخيم لكن الموقف ولكن عذاب الله شديد سبحانه اخرج من صورة الحج قليلا وانظر تتبع الكلام عن الحج في كتاب اللقيم تجد قضية تربية القلب في كل آية بل في بعض الآيات مرتين الكفار دائما اذكر لك الله عز وجل مع الحج قضيتين قضية التقوى وقضية التذكير في اليوم الآخر أي آية خذ أي آية في صورة البقرة مثلاً وأتموا الحج والعمرة لله إيش آخر الآية إيش آخر الآية الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ما علاقة التقوى في الحج وما علاقة للعقاب الذكر عقاب يوم لا أقلب الصفحة الحج أشوف معلومات لكن ذات اليوم ما أحد يعلم إلا هو لا يجلي عن وقته إلا هو فمن ضرب فيهم الحج هنا أنت تفرق وهناك أنت ترجع فلا رفض ولا انفسوك ولا جدال في العد. أنت تجلس معهم يوم القيامة خمسين ألف سنة لن تقول لأحد كلمة ولن تتنصت ببنت شفة على أحد يضايقونك ويزاحمونك الأولين والآخرين والعرب. يبلغ بالناس مبلغه والشمس قد رميل والجبال تنصف ومع ذلك تطول البتر لن تتكلم على أحد فتحمله من أشوي تتحمله منها, منها والله يتيز لك فتحملوا قال لا رفط ولا فسوح ولا جزالة الحج وما تفعل من خير يعلمه الله من فهد الآية وتزوجه فإن خير الزاد في أكالي إن خيرنا التقوى. انسَحَد الآية؟ ما انسَحَد؟ واتقوني يا أولي الألباب. سبحان الله. ما قال واتقوني يا الحجاج؟ يا أولي الألباب لأنه عنده عقل قراه قرأ الشبق الله عز عزوجل ماذا يريد الله سبحانه وتعالى في الحج؟ جماعة مشتتة نسائيين القرآن نعمل أعمال يعني نطرح الآن كم مرة في من يطرح خوايا النساء؟ في التلفزيونات ولا وما ي... ما يسخر بصورة النساء صورة النساء حاولت كل رد على كل فضي وعلماني على كل ناعق وناعق حاولت القضية كل شيء بصورة النساء وعن الله أن يستر يوم من أيام من الله سبحانه وتعالى كثر نتكلم عن صورة النساء كيف حلت قضايا النساء كلها وفيها رد على كل ناعق يناعق وردود صواعق ولا يأسونك المثل إما جئناك بالحق وأحسن بل بالنقد بالحق على الباطل فيبلغه بإذها وزار اقرأ الآية اقرأ الآيات لا تقلب طفحة انظر الوجه المقابل واذكر الله في أيام هي أيام ثم انظر كيف صرف الله سبحانه وتعالى الأذهان والقلوب إلى أمر قال فمن تعجل في يومين إيش فلا اسمع لي، ومن تأخر فلا اسمع لي لمن لمن لمن استقى يقول القضية ما هي قضية كم كم يوم تجلس؟ القضية إذا فهمت الدرس تروح قبل يومين أو بعد يومين أهم شيء قلبك تغير وفهم الدرس أنك بترجع في يوم ثاني ولا لا؟ قال لمن استقى منتهت الآية بعدها. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُلَّهَ الْعَجْمَالِكَ قضية التقوى وتأثر القلب لأنه إذا جربت العشرة أيام تستجن تعرف خمسين يوم ما معنى؟ قال وَاتَّقُوا الله وَاعْنَمُوا تخيل منك يوصيك بوصية ثم تقول أستأذن ممكن أروح الحين أذهب الآن يقول لك أذهب لكن اعلم ولله النفل الأعلى يقول لك وأنت ماشي وأنتاهب واعلموا ما هي الرسالة يا رب اللي يتريد انتصف من قلوبه واعلموا إيش واتقوا الله واعلمون أنكم إلي تحشرون يقول اذهب لكن سأأكد أني سأحشر يوم من الأيام في موقف أصعب من هذا وأعظم من هذا فكما هيأت لنفسك حملة في فئة ألف ورتبت أمورك وحجب اعمل لنفسك في ذاك اليوم تأتي تريد أن تحج ثم توجع أهلك ثم تخرج فينكس في قلبك صلحت أهلك وأبنائك لا بد في القلب ثم تذهب بأي وسيلة مواصلات شئت في الجو ولا في الهرس بأي وسيلة مواصلات شئت لكن أنت على يقين أنك ستقص في نقطة معينة حتى وأنت في الهواء تجدك تنتظر تلك النقطة الميقات لأن بعد هذه النقطة تغير حياتك، ستكون إنسان آخر تدخل في مرحلة جديدة مرحلة تكون فيها من الضعف حتى أنك ما تستطيع أن تقطع شعره من شعراتك أنت مرحلة من الضعف ما ما تستطيع أن تقلم أنظر أظهارك أنت شوف الضعف لا تنكح لا تخطب إنسان آخر عند تلك النقطة من الناس من يأتي في الميقات ثم يقع فينزع ملابك إن كان خلبك حي فيقول لك ترك أهلك انكسر قلبك ثم وقفت في ميقات معلوم ونزعت ملابسك بيديك في يدك فيأتي يوم تترك أهلك ينكسر قلبك وتقف في ميقات يوم معجومة ثم تنزع ملابسك أيام أخوان هل فهمت ؟ الضرب ثم بعدها الناس من يكسر ثم بعدها الناس من يطيب الطيب يختاره يقول لك قلبك وغدا الطيب سيختار المغسل الذي قلبك بعد ثم بعدها يلف على نفسه لفافة بيضاء أشبه بالكثن ثم يقول لك قلبك وغدا إذا غسلت وطيب ستلف عليك لفافة بيضاء بعدها تكون كأنك ميه، ما تقدر تنكح ولا تتزوج ولا تقلم بصر ولا تب ولا تحطيف ولا لك شيء وتسير مسير يوم عيدية تبيعون الداعي اليوم في منا وباكرة في تجعد في عرف إلى غروب الشمس ثم تنتقل تبيت مزلف خلاص مسير من تذكر وقرأ ووفق الله عز في صورة الحج تجده ويمشي يرى ضاعت رأسه كأنه ميه مكفن لكن هذا المكفن قادر على أن يكون سبب بأت وفيك الله عبدالجل في أن تبدل سيئات حسنات لكن إذا لبسوك إياه هم لا تستطيع فعل شيء ربي ارجعني لله الذي أعمل طالح لكن الآن أنت ميت لكنك تمشي على الأرض مكفن يمشي على الأرض وأنت قادر بعد توفيق الله عز وجل أن تتوب إلى الله فيقبل سبحانه وتعالى ثم تعال وانظر إلى الدرس الحقيقي وأنت راكب في الباص وأنت أخية في الباص تنظر تحتك إذ بأقوام يحملون معهم أوزار وأتقال ثم يقول لك قلبك إن استطعت أن تأتي يوم القيام راكبا ففعل إن استطعت يوم القيام أن لا تحمل أوزار ففعل يذكرك قلبك يقول لك ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ويوم إذ يتفرقون سبحانك ثم تجي عند المخيم ثم يقولك ورن البطاقة فتوريه البطاقة اللي انت حاجز ثم يدخلونك وغيرك ما دخلوه ليه؟ لأنك حجزت قبل أن تلبس الأبيان فلنحجز اليوم قبل ما نلبس الأبيان أو لم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر اولم لم تكن تأتيكم رص كل هذه الأسئلة فيا جماعة لابد نستعدش شوف درس درس والله العظم يا جماعة ثم تأتي وأنت تفكر إذ بفجأة يصرخ صارف من ورائك الطريقة عاد الطريقة أحد ثم تلسفت إذ بالشرف والجيش والجنود يبعدون الناس والعسكر ثم تأتي سيارات مكتوب عليها ضيوف خادم للحرمين الشريفين فتفتح لها الطرق ثم يقول لقلبك قلبك إن كان حيا إن كان مبحي يقول يا حضر وإن كان قلبك حي سيتذكر أن هناك سيأتي غيوب خالق السماوات والأواطين يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحيد وحيد الرحمن ونسوف المجرمين إلى جهنم وولدك سيقول لك قلبك إن استطعت أن هؤلاء لهم علاقة بالملك هم ملوك الأرض فهل لك علاقة مع ملك السماوات الأرض فتبدأ تغير تبدأ تحز وأن تفكر في هذا الموقف من يحرك قدم ثم تنظر وتجد فقير قد قطعت رجله وقطعت أطرافه ثم جاءت يريد ريالي فيقول للقلبك إن استطعت أن لا تبحث يوم القيامة تبحث عن حسنة فافعل إني لك من الناصر لأجلها نذارت صورة الحج على قضية الدوحيد وقضية يوم القيامة والتقوى قال الله جل في علا حتى وأنت أخذت الهدي تريد أن تذبح وتسوق الهدي قال الله عز وجل لي الله لا تظن أننا محتاجون إلى دمها ولا لحمها لي الله لحومها ولا دماؤها ولكن شيء صار في قلبك ولكن يناله التقوى منكم هل علمت وأنت تسوق الهدي أن رقبة هذا الهدي أنت تتحكم فيها نوعا ما؟ الله يتحكم في رقبتك بكل من كل نواهي تحكم مطلق لا يملكه إلوان فهل استشعرنا أحد في هذه لا لن ندرك ولا والله لو جئنا بمثل بحار أمداداً ما تكلمنا عن آية وآيتين صورة الحج لكن تعالوا نخذنا آيتين ثلاث رات قال الله عز وجل في ثاني آيات الحج ومن الناس من يجادل في الله من يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل شيء طال المريد كتب عليه أنه من جوا الله وأنه يخرج ذا عَدَامِ السَّعِيمِ ثم بعدها يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث لا تنرجع في البعث والنشور والقيامة لماذا يؤكد الله عز وجل على قضية المجادلة حتى وإن فتحت الصفحة الثانية الوجه الثاني تجدوا من الناس من يجادل في غير بغير علم ولا ودى ولا, ولا كتاب المهيل الثاني يا عبصي ليوم الله عن سبيل الله لماذا ذكر الله قضية المجادلة؟ ذكرك أولاً بيوم القيامة، فينشغل الآن فكرك، فلا تؤذي أحد لأنك تفكر أن عن أمر عندك تافه، الضيام هذا تافه، وال والتعب تافه، لأن مقابل التعب العظيم والزلزال العظيمة صار عندك مع يعني تحملت الناس. تعال صور واحد حج، فخذ معك كمل الصديو وصور واحد حج، وتعال وانظر إليه، الجماعة خمول وعنده، وعنده أصل جامع ذلك لابس أبيض مثلا مثل مثل الأفقر واحد. يقول يا أخي مو منطقي صح ليه ما الجاد الجاد يا أخي أنت عندك مأموال ألبس يا أخي أحسن ثياب وتعال شخص فلف وفهدا في, في الحج لا لا جاد أبيض أبيض سبحان الله ثم بعدين عنده أموال تقول تعال بطي مزلف على رصي يقول لك كنا عندي أموال شوف لو واحد زيادة يقول لا, لا أنا عندي أموال وحسيني فلّد ما دام ما دام دلس الحج لا تجادل دلس الحج ثم تنظر لهذا التاجر نايم على الرصيف والفقير جنبه في الرصيف ثاني واحيانا تلقى التاجر على على الاسفلت والفقير جاي يقبل يقاله على الرصيف سبحان الله ثم تعا تصوره بكامل الفيديو تلقى كامل صلى الفجر ثم روح يا اخي حصى يناظر حصى ولا ما تصحرمين تقول مجنون هذا صح ولا يا جماعة كلام العيادي المنطق لكن أعظم حكمه أنه أمر الله ونحن مساعدين بذلك تقول له يا لأخي تجمع سبع حصيات في يدك وين بتروح؟ يقول أخذ الحصة هنا حتى أرميها هنا. قل مجنون أنت. تلقى عمره ما حمل في بيته شيء ولا شال أي شيء. الآن يجمع حصة من المزدلفة كأنهم ينظفون المزدلفة سبحان الله. وتأخذ من هنا وترمي هنا وحجر نلتقطه وحجر نرميه وحجر نقبله وحجر نطوف عليه. ولا نجادل لا تجادل ما دم ما جادل فلا تجادل في غير حج سبع سبع لا نبتدع ولا نختلع من عندها ما آتاكم والله يقول عمر الخطاب في الله عنه في البخار والله إني أعلم أعلم أنك حجر. لا تضر ولا تنسع طيب أجل ليش تقبله يا عمر وأنت خليفة قال ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك اتباع، لفزا اخلاص ومتابعة صورة الحج اخلاص ومتابعة ثم يقول الله عنه سيء ويعلمه كل من جاء في الحج صورة أنه مسلم وقد أبطن أو أضرر الشرك ويدعو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كلها لا شريك لك, لك وين التوحيد يا جماعة انظر إلى آخر, صورة في آخر, آخر صفحة في آخر صورة الحج قال الله عز وجل يا أيها الناس وانظر بمثل تستامعون يا ليت كل من حج خلقها كان ما نسمعه ناس ينادون بالأولياء والصالحين إلى طافهم البيت معمور وقالوا يا فلان يا فلان ها قال ضرب مثل فاستمعونه إن الذين تدعون أي أحد ينطق به لسانك أو يلتفت إليه قلبك ويجهر إليه قال إن الذين تدعون من دون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذباب من أحسى الحشرات لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعون كلهم ما يجدون أن يخلقون ذبابا فكيف ينفعونه أو يضرونه قال وإن يسلبهم الذباب شيء وَإِنْ يَسْلُبُمُ الزُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ تكلم أهل التفسير من الطالب هل هو الزباب أم المطلوب الزباب هل هو سبحان الله قاله في نهاية الكلام إن كان الطالب والذباب أو المطلوب والذباب يكتيك أن المقابل دباب الطالب المقابل دباب يعني سواء هو الطالب أو المطلوب في النهاية المقابل مع دباب وقبلها يقول يدعوه لمن ضره أقرب من نفعه ليه الله سبحانه وأكد القضية صورة الحج لأن القضية أكبر من وقوف مدلفة والنوته مدفيته مدلفة والقضية قضية توحيد قال الله جل جلاله العزيز المجيد يقول سبحانه في الكتاب العزيز يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه وكل خلق الله دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون إيش؟ ما يملكون من أي يا جماعة من قطمير ما هو تمرة التمرة كبيرة ولا نواهي التمرة الغشاء اللي على التمرة يقول ترى اللي تدعوه من دوني وبكيت أن تنطرح عند قبره أو تطوف البيت أو في عربة أو تقول يا ولي الله أو تقول يا فلان أنجزني وأنجني وأشفني وأعطني وارزقني الأبن الصالح قال جل جلاله ما يملكون من قطمير وما عند قطمير والعاقل إذا جاء يستلف منه وجدت أستلف من فلان من الشيخ ثم قلت لك تريد أن تستلف والله ما عنده ولليا أنت بعقلك المجرد تقول ليش تعب نفسي صح وأذهب إليه وأكلف نفسي خطأ وأسأله ما يملك الله اللي يقول ليس بشر يقول لك ما عنده الله يقول الذين ادعوني من دونه ما يملكون من قطمير إذا لم تقتنع قال الله بعدها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم تنطرح إن قبرتنا ما يسمع دعاكم قالوا لا يسمعون قال ولو سمعوا فالنهاية ما راح تخصوا شيء اللي مكتوب لك بيصير دعوت حولا تدعو واللي ما بكتوب لك يحصل سواء دعوت حولا تدعو قال ولو سمعوا ما تجابوا لكم هذه الأمور في الدنيا باقي في الآية أمر في الآخرة قال ويوما جياما سأخرج من دعا ومن دعي ويوم أقولكم أمام بعض ويوم القيامة يكفرون بذنبكم ولا عملكم ولا جرمكم ولا شرككم قال بشرككم ثم ختمها بصعق جل جلاله قال ولا ينبئك يعني لا تبحث عن فتوى في كتبين ولا ينبئك مثل خبير يقول القائل يا ربي ما دام لا ينبئكم من قطمين أنا والله في عقل مجرد أني والله لا أدعوهم ما نفسي. وإذا دعوتهم ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا وسيدفرون بشركي يا ربي والله لن أدعوهم لكن أين أنزل حوائجي بعدها قال يا أيها الناس ما قال يا أيها المسلمون لأن من يفعل هذا ليس في الإفلام في شيء من يدعو مع الله أحدا هو من الظالمين ويدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرتك فإن فعلت إذن فإنك, فإنك إذن من الظالمين والشرف ظلم عنه الشركة ظلم عظيم ها؟ فقال الله جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء نعم الملك فقير والغني فقير والوزير فقير ولا يحرك قلوبهم إلا الله ولا يحرك أنفاسي وأنفاسك وأنفاس أولادنا إلا الله وإذا أرد أن يوقفها أمام عينيك أو قطها ولا أحد رجعها أو الله قلوبا كثيرا ولا أحد رجعها لأن يحبه فلولا إذا بلغت الحرقوم وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منك بلاثة السن فلولا إن كنتم غير مهنديين فلترجعون هائل فالتصادقين فالكل فقير إلى الله والله هو الغني الحميد ثم بعدها بآية يقول وما يستوي الأعمى والبسيط يقول أنت بعقلك المجرد فرقت بين قدرات الأعمى وقدرات الوصيل فكيف ما قادك عقلك وقلبك أن تفرق بين ميت من البشر وبين العديد القدير جل قال ولا الظلمات ولا النور ولا ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات فالأهدع الميز هذا من البشر واحد حي واحد ميت أن تعرف أن هذا أكثر من هذا فكيف ما عرف أن قدرة الله جل في علاه الحي القيوم أقدر وأعظم من قدرة ميت؟ يا لذي توجهتين الله يسمع من وما أنت المسمع من في القبور أنت إن إلا هذه نسعد الآيات الأخيرة ثم نقوم وأعلم أننا قد أطلنا ولكن نسأل الله عز وجل أنه يريننا على كل شيء يقول الله عز وجل أن تبتغوا فضلا من الله يرغونا فإذا أفضتم من عرقات المطلوب الله الله تعال صور ناصل المخيم كلهم يتكلمون عن مجحب كلهم يتكلمون عن مجحب أولا سأكون في سؤالي فتاك تذكروا الله لأنه هو واحد من ينجيك في اليوم. تذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا حتى يعلموا في فقرك وعندك واحد من مجموعة أنت عنت وحدك للجألعات ثم أفيضوا من حيث أطار الناس واستغفر الله لك في الوج مرض إن حاسبك الله فيها ستغتطف في لك اليوم فتعال استرفيه فاسترفيه الله إن الله غفور رحيم مش بعدها واذكر الله تذكركم سبحان الله ليه إحنا ذكرنا الحج ذكرنا الزيح وذكرنا ذكرنا الضيق وذكرنا الله يقول يقورك الله لعله فهمت لن تذكر إلا الله واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول تعشوا في عرفه موقف عظيم من يقول ربنا آتنا في الدنيا كل دعاء في يوم عرفه نجحني وفقني زوجني طي جميل لكن وما نارج الآخرة من الخلاق جبناها عشان يجرب الحج ويقاط يوم الآخر دعا للدنيا وترك اليوم الآخر قال ومن يقول ربنا ومن الناس من يقول ربنا آتنا أخذ السنتين الله يبارك فيك. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اشذكر في النار. عاد من الحج يذكر بذلك اليوم وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. والله سريع. والله سريع الحساب. أحبتي فضلاء. كل من أراد من المسلمين الحج أحبتي يدعو الله أن يعذره. أن يؤيننا على أن نحب كما يريد جل جلاله هو وكما يحبه سبحانه أحبة فلنقرأ القرآن نقرأ هذا الكتاب العديد قبل أن نقرأه إذا أردنا أن نصل إلى قرآن صلاة المطلوب ونقرأ في الصيام يتغير القلب ونسأل الله جل جلاله ابن ذي لا يملك قلوب إلاه أن يصلح قلوبنا أجمعين أسأله سبحانه وتعالى أن يسرهم